بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب ننزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنزل به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم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 فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّ عَلَيْهِمْ بَعْضَ مَا كُنَّا لَهُ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 فوسوسَلَوَمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا مَعُورٍ عَنْهُمَا مِنْ سَوَائِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْهَاذِهِ الشَّجَرَةِ إلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَوَادِيْنِ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ الْنَّاصِحِينَ فدلّاهما بغُرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما، وطفيق يقصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألا منهكما عن تلكما الشجرة؟ ألا منهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم أعدوم بين.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 لا بني آدم لا يفتنكم الشيطان لا يفتنكم الشيطان كما أخرج بويكم من الجنة يزع عنهما لباسهما ليريهما سوء إنه يراكم ووَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطَانَ أَوْلِيًّا الذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يامر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل امر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد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 وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قُلْ مَنْ حَرَّ وَزِينَةُ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ لَا يَأْتِي يَعْلَمُونَ قل إنما حرم ربي الفواهش ما ظهر منها وما بطن ولذن والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا ترلمون ولكل أمة نجل فإذا جاء آجلهم لا يستاخنون ساعة ولا يستقدمون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 وَمَا نُضِلُّ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُم رُّسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ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 ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ذعفا من النار قال لكل ذعفوا ولكن لا تعلمون وقال تولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون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 وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَ رَسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 وبينهما حجاب وعلى نعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادى واصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وَإِذَا صُلِفَتْ بَصَارُهُمْ تِلْقَاءً أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَا لَأَصْحَابُ الْعَرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ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 يُغشّي الليلَ النهارَ يطلبهُ حثيثا والشمسُ والقمرُ والنجومُ مسخراتٌ بأمره ألا له الخلقُ والأمر ألا له الخلقُ والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعه وخفيةً لنهو لا يحب المعترين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 فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج لباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكذا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد ارسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم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 وإلى عاد نخاهن هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أ فلا تتقون قال الملاء الذين كفروا من قومه إن لنا راك في سفاهة إن لنا راك في سفاهة وإنا لنا ظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس في سفاهة ولكنني رسول من رب العالمين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 هذه نقد الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذابا ليم وادكروا إد جاء لكم خلفاء من بعد عاد وبوؤكم وبوؤكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحطون الجبال بيوتا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 فتولَعَ عنهم، وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ بَلَغْتُكُمْ نِسَاءَ تَرَبْدِي وَنَصَّحْتُ لَكُمْ وَلَكِنَّ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ وَلُوْطَلِ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ أَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ حَدِّ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ الرِّسَاءِ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 ذلك خير لكم إن كنتم ممنين ولا تقعدوا بكل صراط تعودون وتصدون عن سبيل الله ما لمل به وتبعون هواجع.